بسم الله الرحمن الرحيم فاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن كن لهم في الأرض ونور في العون وهاما وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خف. عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين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 يدمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين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 وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الزعاء وأبوه شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء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 قال لأهلهم كثو إني أنست النار لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جلوات من النار لعلكم تصلون. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودٍ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيمنِ فِي الْبُقَاعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَاتِ أَيَامُوسَ أن إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَمَّ.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 إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو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 قالوا ما هذا إلا سحر مفترض وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين وقال موسى رب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 وقال فذعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياها ما نعل الطين فجعل لي صرحا لي على الطين فجعل لي صرح لعلي أطلع طالع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين، واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 وَمَا كُنْتَ ثَائِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّولِ إِذْ نَادِينَا وَلَاكِرْ رَحْمَةً مِن رَبِّكُمْ ربك لتُنذر قوما، ولكن رحمة من ربك لتُنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول فمت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 قالوا سحرا تظهرا وقالوا إن ب كل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منه ما أتبعه إن كنتم صادقين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 بنا إنكنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن رزقناهم ينفقون.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 وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كما متعناه وفتعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حقا قَالَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إيانا يَعْبُدُونَ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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمادا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم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 ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدين